السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا عساكم بخير الحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم وأطار الله في عمركم وأدام الله نفعكم وفيضكم نبدأ بإذن الله شيخنا طيب بحسن الله عليكم <تصفيق> هذا الصوت واضح طيب عبد الله افتح الكتاب عندك الى ان يأتي المشايخ يعني انت اقرا الحواشي لحد ان يأتي الشيخ زين <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وما يحتاج الشير يعني ما يحتاج عشان الصوت ما يتقطع انت افتح عندك مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا عالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإسنادكم متصل إلى جامع البيان في تفسير القرآن للعلم الذي رحمة الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هو ما يجري على اللسان عادة ك لا والله بلا والله أو هو هو حلف أو حلف يرى أو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك أو أنت تحلف أنت غضبا أو أن تحرم ما احل الله لك أو أن تحلف على شيء ثم تنساه نعم طيب ماشي صفحة 158 قال في الحاشية الرابعة التفسير الأول روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد والثاني لأبي هريره ومكحول وطاوس وغيرهم وهذا القول أيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها والثالث لابن عباس رضي الله عنهما أيضا وروا أبو داود في ذلك اثرا والرابع لسعيد بن جبير وهو ايضا لابن عباس رضي الله عنهما والخامس لمغيرة وإبراهيم قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وهو ان يحلف ويعلم أنه كاذب والله غفور لم يؤاخذ باللغو حليم لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذبا للذين يؤلون من نسائهم اي يحلفون على ان لا يجامعوهن وعدي بمن بمن لمعنى البعد وهو خبر لقوله تربص اي توقف اربعه اشهر اي للحال في حق, حق التلبث في تلك المده لا يطالب فيها ببطء ولا طلاق فإن فاءوا بالحنث نعم. قال في الحاشية الأولى وجامعها فصره بذلك السلك. فإن فاءوا رجعوا بالحنث نعم. فإن الله غفور رحيم للمولى أثمل للمولى أم فإن الله غفور رحيم للمولي أو للمولى والله أعلم للمولي إثم الحنث وإضرار المرأة ولا صح أن أنه يجب عليه الكفاره نعم قال بالحجه الثانيه الذي الطلاق وطلقوا فان الله سميع بما يقولونه عليم بما يفعلونه وعند كثير من السلف وعند كثير من السلف، وعند كثير من السلف أنه تقع تطليقه بمجرد مضى أربعة أشهر إما بائنه وإم أو رجعية وفي الآية دلالة على أنه يوقف أو يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا وعلى كثير من السلف أيضا نعم عن سليمان ابن أزار الله أجربت بضعة عشرة من الصحابة قال والمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء يتربصن بأنفسهن, يتربصن بأنفسهن يحملنها, هكذا يحملنها على الانتظار خبر معناه الأمر للأكيد نعم الرجال أن يجبرنها على التربص نعم حسن الله عليك. قال ثلاثة قروا أي أطهار أو حيض ثم يجوز لهن أن يتزوجن ونصبه على الضرفية أي مدتها أو المفعولية أي مضيها وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأم الأمة إذا طلقت فإنها تعد تعد بقر بقرءان أو بقرأين نعم ولا يحل لهن ولا يحل لهن أن يكن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن من حبل أو حيض نعم قدما تقول ان الله قد ربما لا يطلقها الا علمه تقبلها ففاو كانت حيضها وقالت لي ان الحيض قد طهرت وقال ابن حكيم حدثا قال إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر هذا تغليظ تأكيد لا تقيد وبرعولتهن أزواجهن جمع بعض والتاء لتأنيث الجمع أحق بردهن إلى النكاح والرجع في ذلك في زمن التربص وهو العدة وكان الرجل يرجع أو يرجع لامرأته وإن طلقة مئة إلى أن نزلت الطلاق مرتان فصار فصار قسمين بائنة ورجعية فليس الضمير أخص من مرجوع إليه نعم نعم وغيرهم. إن أرادوا إصلاح بالرجعة لا إضرارا هو تقييد الأحقية. نعم. بقى. لا عبد الله ارفع الصوت شوي زيادة بعد لأن الصوت منخفض. بارك الله فيك. ولهن مثل الذي عليهن أي لهن على الرجال مثل الحق مثل ما للرجال عليهم بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر في الشرع والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في الحسنة لا في جنس الفعل وللرجال عليهم درجة زيادة في الحق وفضل في وشرف في الدنيا والآخرة والله عزيز حكيم يأمر كما أراد بمقتضى حكمته نعم أو شرف أو شرف نعم أو شرف في الدنيا وفضل في الدنيا أو شرف وفضل في الدنيا والآخرة نعم فضل الضرار نعم الطلاق مرتان كان الطلاق غير محصور في الجاهليه في عدد ثم ان رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال لا أطلقك ولا أويك أبدا هكذا ولا حتى ولا يطلق ولا راجعتك وهكذا فشكت ذلك النبي صلى الله عليه فشك بذلك عليه الصلاه والسلام فنزلت وحاصله ان الطلاق الرجعي مرتان نعم قال في عزيز الثانيه رواه الترمذي وابن ابي حاتم وابن جريح والحاكم وقال صحيح الاسناد نعم فامساكم بمعروف اي اذا طلق اذا طلقتها واحده أو اثنتين فتلك الخيار في المراجعة وحسن المعاشرة نعم نعم؟ نعم إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فلك الخيار نعم إذا طلقتها واحدا أو اثنتين فلك الخيار في المراجعة وحسن الخيار المعاشرة نعم أو تشريح بإحسان بالطلقة الثالثة أو بأن لا تراجعها ضراراً نعم من أن الرجل كان إذا طلق فهو كان أحق برجعتها ولا يحل لكم أيها الولاة أن تأخذوا مما آتيتمهن من الصداق شيئا إلا أن يخاف أي الزوجان نعم الصوت الصوت عبد الله الصوت خافت جدا اعد، أعد، نعم، أعد، نعم. لا، ما ما ما سمعنا بشكل جيد مرة ثانية. أيوة. نعم. ألا يقيم حدود الله من من مواجب مواجب الزوجة هكذا من مواجب الزوج الزوجية ولما كان رُبَّلاتُ يامرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع كأنهم الآخذون والمؤتون فإن خفتم أيها الحكام في المزاوجه في المزاوجة ان لا حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي لا جناح على المراه فيما اعطت ولا على الرجل فيما اخذ وحاصله أنه لا يجوز انه لا يجوز لا يجوز ان يضيق ان تضيقوا عليهن ليقتدين منكم أو ليفتدين منكم بما اعطيتموهن من الصداق نعم إذا تراضيا وطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولهذا كثير من السلف والخلف على أن الخلع حرام أو الخلع حرام وإلا أن يكون الشقاق من المرأة إلا أن يكون الشقاق من المرأة لكن ذهب الشافعي إلى أنه إذا جاز في حال شقاقها فبطريق الأولى عند اتفاق لكن في غير هاتين الصورتين فحرام. نعم. قال ابن رقّة الأولى أن يكون الخطاب للولاة والحكام لا يجوز أن يكون الخطاب في قوله وإن خفته للأزواج بقالنا ألا يقيم ما الخطاب لمجموع المؤمنين. وقال ابن الحجّة فيجوز حين إذ الرجل قبول الفيديا. تلك حدود الله فلا تعتدوها بالمخالفة ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون عقب النهي بالوعيد مبالغة في التهديد فإن طلقها اي بعد اثنتين فهو مرتبط بقوله الطلاق مرة نوع تفسير, نوع تفسير لقوله أو نوع تفسير هكذا نوع تفسير لقوله أو تسريح بإحسان وذكر بينهما الخلع دلالة على أن الطلاق يكون مجأة يكون ما هذا ص... ملك... نعم شيخنا حفظكم الله شو لو عندكم النسخة ترون مجانا أم مجانا هكذا غير واضح على أن الطلاق يكون مجانا أو مجانا تارة أو بعوض أخرى فلا تحل له من بعد أي بعد ذلك الطلاق حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج آخر يعني في نكاح صحيح أو المراد من النكاح العقد والإصابة قد علم من الأحاديث الصحاح فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع بنكاح جديد إن ظن أن يقيم حدود الله من حقوق الزوجية وتلك أي الأحكام المذكورة عدود الله يبينها لقوم يعلمون يفهمون ثم علم أن شرط التحليل بالنكاح فاسد إلا عند بحنيبة وقد صح لعن الله المحلل والمحل والمحللة له هكذا المحلل والمحلل له. والمحل له لعن الله المحلل والمحلل له نعم والخلاف في أن النكاح بي بنية التحليل هو المحلل أم لا؟ وكلام السلفي يدل على أنه المحلل الملعون. نعم. وقال حكيم نعم. أتحل للأول فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم أكمل في الحديث وفي الحديث لا إلا نكاح رغبة لا دلسة الدلسة بالتحليل ولا ولا استهزاء بكتاب الله ومثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار قال واذا طلقتم النساء واذا طلقتم النساء فبلغنا اجلهن الاجل يطلق للمده ولم نعم لنقرأ جزء منها ما رأي طيب بقي دقيقة نقرأ فيه إن شاء الله سريعا وإذا طلقتم النساء فبلغنا جلهن الأجل يطلق للمدة ولمنتهىها والبلوغ والبلوغ الوصول وقد يقال لل على الاتساع وهو المرادها هنا <تصفيق> الشيخ يقول شيء شوف اسمع لك نعم فأمسكوهن بمعروف راجعوهن في من غير ضرار أو شرحوهن بمعروف أي خلوهن لتنقضي عدتهن من, من غير تطويل وهذا إعادة لبعض ما سبق للاهتمام به ولا تمسكوهن ضرارا لا تراجعوهن إرادة اضرارهن كما سبق نعم فعلى ما فسرنا ضرارا وحل له وقيل حال بمعنى مضى ضارنا نعم لتظلموهن بالطويل والالجاء إلى الافتداء وهو, غ... وهو عين الضار نعم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب ولا تتخذ آيات الله هزوا كان الرجل يطلق أو يعتق أو ينكح فيقول كنت لاعبا فنزلت. الحاشية الثانية هكذا رواه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري وابن جرير أيضا عنه وعن عباد بن وعنباد بن فامد وابن وابن مرؤويه عن كعبات وفي الترمذي وأبي داوود وابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وذكرون جد الله عليكم التي منها الهدايا. وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة السنة وقيل مواضع القرآن أفردهم أفردهما بالذكر لشرفهما. يعظوكم به بما, بما أنزل واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم تأكيد وتهديد أيوة مواعظ القران طيب احسن الله إليكم وبرك الله فيكم شيخنا وكتر الله أجركم وسعيكم نقف هنا بإذن الله تعالى ونستجيزكم شيخنا بما قرانا قبلنا وتشرفنا شيخنا بهذه الإجازة الكريمة بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير ولا حرمنا الله منكم نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في مثل هذا الموعد باستكمال قراءة هذا التفسير المبارك إلى ذلك الحين نستدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا بحمد الله تبارك وتعالى أتفمنا هذا المجلس ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن من هنا نبتدئ غدا إلى ذلك الحين نسألكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته